O Eid al bena <gülüyor> ma وَتِلْكَ حُجَّةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ رَأَوْهُ وَذِكْرُهُ حُجَّةٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَ var